ذٰلِكَ اَدْنٰى اَن لَّا تَعُولُوا وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدٰقٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا ولا وَالسُّفَهَاءَ أَمْوَالُكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ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 Faidah dafatum ialim amal hum, fa ashidu alaihim, wakaf Billahi hasibah. Lirajal nasiubum mma terak alwalidan walakrabun walnisaai ما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا واذا حضر القسمه اول القربى واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقل لهم قولا معروفا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 ولكن نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها الربع مما تركتم الا يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فله الثمن مما تركتم من بعد وصيه ان توصون بها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 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ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 ما كان زوجي وأتيت إحداه النقيا طارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتان وإثم مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء الا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمنا امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم <سؤال> وبنات الاخ <سؤال> وبنات الاخت <سؤال> وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم واخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا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 قُولُوا طَوْلًا أَيٌّ كِحَالُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ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 Ya ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجاره عن ترضى منكم ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما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 ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا للنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما.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 INNA ALLAHA LA YUHIBBU MAN KANA MUKHTALAN FAKHURA ALLADHEENA YABKHALOONA WA YA'MUROONA AN-NAASA BILBUHLI WA YAKTUMOONA MAA ATAAHUMULLAHU MIN FADLIHI WA A'TADNA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 مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لا النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ما آل Fateyammu cairan yang baik, famsahu b wajah kum, w aidi kum. Inna Allah kana'fuhu wa ghafurah. Alam tera, ila al-lathin au tu nasi'ba min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 ALAM TARA ILAL LADHEENA YUZAKKOON ANFUSUHUM BALILLAHU YUZAKKEE MAN YASHAA WA FATILA UNZUR KAYFA YAFTAROON ALA ALLAHIL KADZIB WA KFAA BIHI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 وال الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلاً. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعركم به إن الله كان سميعا بصيرا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 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا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 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيماً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 Rabb, Naa, akuhjna min hadhih al-qur'iyat al-ẓalim ahluha, wajallana min ladun kawliya, wajallana min ladun kancira. Al-ladin amanu yuqatilun fi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 dan mereka berkata, jika mereka berkata dari anda, ada kata dari mereka, tidak apa yang Anda katakan. Allah mengikuti apa yang berkata, jadi saya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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى لأول الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطنه منهم ولو لا فعذل الله عليكم ورحمته لتبعد شيطان إلا قويه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفس أو حن بالمؤمن يعسى الله عليك فاس الذين كفوا الله أشد وأشد أسوأ وأشد أنكيلات من يشفع شفاعة حسنة يكله نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكله كفل منها وكان الله على كل شيء مقتب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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا طاقة لكم ان نزلوا فلم يقاتلوكم والقتوا بكم سافا نعلى الله ونعليه النيلة ستجدون اخوانين يريدون ان يامنوكم ويامن قومهم كلما اردوا الى الفتنه اركسوا فيها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 inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka allah wa la takul lil kha'iniina khasima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 وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِي بِهِ بَرِيئًا فقد احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 نجوهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بتغاؤة مرضاة الله، فسوف نؤتيه أجر عظيمًا.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 وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيناً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 والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن اصدق من الله قيلا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 وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وان امرات خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا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 فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما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 254 Clayton Allah nieduasa, si boleh yandang dan berada di dunia kesin yakit.. Beriabiliti sanggah baikpahatkan Nós ing من kinirat dan berterima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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقصص شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين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 يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل لم يقبل وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا Allah berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya aku akan menghukum mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman. Sesungguhnya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 أن أي يفرقوا بين الله ورسله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا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 وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٍ Balqab Allah Alaihā bikkufirīm, fala yu'minun illa qāliila, wikkufirīm wa qaulīm ala merya būhtān an 'āzīma, wa إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيْسَ بِنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنْبِ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 Wa'a'ahtadnaanil kafirin minhum Azaaban alimah Lakin arrasikun Fih al-ilm minhum Walmukminun yu'minun Bima unzile ilayk Wama unzile min qablik Walmukimin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 النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ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 Rasulam membeshirin dan menfirin, لَأَنَّ لَكُمْ عَلَى اللَّهِ حُدَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ tapi Allah berhati-hati dengan mengenai Allah dan berhati-hati dengan mengenai Allah dan berhati Allah dan berkafak dengan Allah karena عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليوفر لهم ولا ليهديهم طريقا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 وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا Ya أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق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 Inna ma pues Allah ilah waحد Subhanahu an yakoonan lahu walad Lahu maafi al-semaawati wa maafi al-arv Wa kafabillah لي يستكف المسيح و أي يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون و من يستكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأم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 Wahyu bila semua ini